إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له الله إله إلا الله وحده لا شريك له أن محمد عبده فقد تطرقنا في المجلس السابق من هذه المجالس المباركة من شرح الدرل البهية إلى باب الرضاع وذكرنا ما يتضمنه هذا الباب من أصول ومن أحكام حتى انتهينا منه بفضل الله عز وجل واليوم, واليوم هو الدرس الثاني والأربعونة وقد وقفنا فيه عند باب الحضانة فنقول قال الإمام الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى باب الحضانة الأولى بالطفل أمه ما لم تنكح ثم الخالة ثم الأب ثم يعين الحاكم من القرابة من رأى فيه صلاحا وبعد بلوغ سن الاستقلال يخير الصبي بين أبيه وأمه فإن لم يوجد أكفله من كان له في كفالته مصلحة هذا مختصر هذا الباب كما لخصه الإمام الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى ونشرع في شرحه فأما قوله باب الحضانة فالحضانة يا إخوة ويا أخوات الحضانة في اللغة مأخوذة من الحضن وهو الجنب لأن الحاضنة من شأنها أن ترد المحضون إلى جنبها وفي الاصطلاح الشرعي هي حفظ من لا يستقل بأمر نفسه وتربيته بمختلف وجوه التنمية والإصلاح وتنتهي بالنسبة للصغير إلى سن التمييز وبعد ذلك تسمى كفالة يعني أن الحضانة بعد سن التمييز على خلاف بين العلماء في ذلك تسمى كفالة لا حضانة لأنه يستقل بشيء من أمور نفسه والحكمة يا إخوة ويا أخوات من هذه الحضانة حكمة عظيمة جليلة وضعها الشارع الحكيم ل مراعاة مصالح الطفل فإن الطفل لا يفقه مصالحه ولا يعرف ما يفيده مما لا يفيده كما وأن الشارع الحكيم أراد أن يضع كل فرد من هذه الأمة عند مسؤوليته فإذا طلق الرجل امرأته أراد أن يضع كل واحد منهما عند مسؤوليته فإن فقد فقد فعائلتهما على حسب ما سنذكره بحول الله تبارك وتعالى فإذن أراد الله عز وجل أن يضع كل امرئ منا عند مسؤوليته ويوزع المسؤوليات والمهام وأيضا أراد لهذا الطفل الذي هو فرد من أفراد المجتمع الإسلامي أن ينشأ نشأة صالحة لا أن ينشأ نشأة الشوارع فإن هذا الطفل إذا لم يجد من يقوم بأمره ويفتش عن أحواله ويرعى مصالحه فإنه سيكبر إما كافرا فاجرا وإما فاسقا مستهترا وهذا أمر مشاهد لأن الآن مع الأسف الشديد الآباء والأمهات لا يقومون بمصالح أولادهم فضلا عن أن يقوم الحاضن أو تقوم الحاضنة بمسؤولية محضونها واضح؟ إذا الأب والأم وهما متزوجان لا يقومان بمصالح ابنائهما أبنائهما فما بالك بغيرهما هذه طامة ومصيبة والله عز وجل سائل كل راء عن من استرعاء. حفظ أم ضيع فإذا ضيع فمسؤوليته أمام الله عز وجل وإذا حفظ فهو بمسؤوليته أمام الله سبحانه وتعالى قال الأولى بالطفل أمه نعم الأولى بالطفل أمه لحديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاءتهم رأى فقالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجر له حواء، وإن أباه طلقني، فأراد أن ينزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي أو ما لم تنكحي، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد. وأص وأبو داود وغيرهما وهو حديث حسن. فتضمن هذا الحديث أن الأم أحق بالولد أن الأم أحق بالولد ما لم تتزوج. فإذا تزوجت الأم فها هنا أحكام أخرى سنذكرها بحول الله تبارك وتعالى بعد. والمؤلف رحمه الله تبارك وتعالى لم يتطرق إلى هذه المسألة. لكن حيث إننا نريد أن نلم بهذا الباب وحيث إن هذا مما يكثر الابتلاء به في مجتمعاتنا فلا بأس أن نتطرق لشيء من الأحكام التي لم يتطرق إليها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى قال ما لم تنكح والعلة في ذلك يا إخوة أن الأصل في الحضانة القيام برعاية الأطفال والقيام بشؤونهم فمناطق مناط الحاضن مناط وضع الحاضن هو أن يكون أشفق وأرحم وأكثر عطفا على هذا الطفل. فالأم إذا انشغلت عن الطفل بأمر زوجها لم تبقى مؤهلة لأن تعطيه كل رعايتها فيضيع و. لا يقام لا, لا لا تقوم مسؤوليته ولا تنظر هي في مصالحه واضح؟ فإن إذن يتضع حقوقه التي من أجلها وضع شرعة الحضانة وأيضا فإن المرأة في هذه الحالة تكون مهتمة بمصالح الزوج والزوج قد يتنغص بوجود أجنبي عليه في بيته. وليس من أولاده، فيتضايق منه، وقد يؤذيه، وقد لا يجد ذلك الطفل الرحمة المبتغاة من أمه ومن زوج أمه، بل قد يعيش معهما في كرب عظيم، وهذا مشاهد ومعلوم من كثير من الناس في مجتمعاتنا، وعليه فإن الأمة إذا تزوجت سقطت حضانتها، سقط حقها في الحضانة. وانتقل هذا الحق إلى غيرها على خلاف طويل بين العلماء ونذكر ما قاله المؤلف ثم نبسط شيئا من هذا الخلاف والراجح فيه إن شاء الله تبارك وتعالى قال ثم الخالة ثم الأب والسبب في هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمى الخالة أمه فكأن الحكم انتقل إلى من أم ولدته إلى أم أخرى لها من العطف والحنان عليه مثل ما لأمه التي ولدت طيب والدليل على هذا الحديث المعروف في الصحيحين الذي رواه الباراء بن عازم رضي الله تبارك وتعالى عنه أن ابنة حمزة ابن عبد المطلب رضي الله تبارك وتعالى عنه أن ابنة حمزة بن عبد المطلب رضي الله تبارك وتعالى عنه اختصم فيها علي وجعفر وزيد فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي لأن حمزة عم علي وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي بمعنى أني زوج خالتها وفي نفس الوقت أنا ابن عمها وجعفر أخوه علي وقال زيد وهو زيد بن حارثة ابنة أخي يعني أخاه الذي آخى بينه, بينه النبي صلى الله عليه وسلم فإن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم آخى بين زيد وبين حمزة ابنة أخي فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم وفي رواية قال قضى بها لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم وقال لعلي أنت مني وأنا منك وقال الجعفر أشبهت خلقي وخلقي وقال لزيد أنت أخونا ومولانا وهذا من عظيم خلق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فإنه بأبي هو وأمي أراد أن يعطي لكل واحد منهما كلمة ترضيه وفي نفس الوقت حسم النزاع بأن أعطى البنت لجعفر بن أبي طالب لكون خالته لكون خالة البنت تحته يعني زوجته فإذا الحقيقة هو أعطاه لجعفر أم لخالتها أعطاه لخالتها طيب نحن قلنا الأولى بالطفل أمه ما لم تنكح وعليه فالأولى بعد الأم الخالة ما لم تنكح كذلك لكن هنا هي متزوجة فكيف نجمع بين هذه النصوص والأدلة ها هنا استشكل الأئمة هذا الحديث لكن سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى وجه الجمع بين هذه النصوص إن شاء الله تبارك وتعالى ثم قوله رحمه الله تبارك وتعالى الأولى به الأم ما لم تنكح طبعا هذا بإجماع العلماء وبه قضى أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه وبعده قضى به عمر بن الخطاب فروى الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى في الموطأ عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق يقول كانت كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار فولدت له عاصم بن عمر ثم إن عمر فارقها يعني طلقها فجاء عمر قباء قباء هذه القرية القريبة من المدينة الآن أصبحت من ضمن المدينة فوجد ابنه عاصما يلعب بفناء المسجد فأخذ بعضده أخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة فأدركته جدة الغلام يعني أم أمه فنازعته إياه حتى أتى يا أبا بكر الصديق فقال عمر ابني قالت وقالت المرأة ابني فقال أبو بكر خلي بينها وبينه فما راجعه عمر الكلام وهذا الحديث منقطع الإسناد بين القاسم بن محمد وصاحب القصة وهو أبو بكر فإن القاسم هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وقد توفي أبو بكر ومحمد ابنه ما يزال طفلا صغيرا ما يزال طفلا صغيرا في حوالي الثالثة من عمره فإن محمد بن أبي بكر الصديق نفست به أمه في حجة الوداع وأمه هي أسماء بنت عميس أسماء بنت عميس فنفست به وهم في الطريق إلى الحج في حجة الوداع وعليه فيكون عمره عند وفاة أبي حوالي ثلاث سنوات والقاسم ابنه تربى في حجر خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها ونهل من علمها وعليه فهذه قصة وإن كانت منقطعة السند لكن الغالب عليها أن القاسم أخذها من خالته أو من خاله فهم من نفس العائلة ويؤيد هذه القصة قصة أخرى رواها عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله تبارك وتعالى في مصنفه الشهير عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال طلق عمر مرأته الأنصارية أم عاصم أم ابنه عاصم فلقيها تحمله بمحصر ومحصر سوق بين قباء والمدينة وقد فطم ومشى فطم يعني له حوالي من الأمر سنتان ونصف فالغالب أن له ثلاث سنوات تقريبا فأخذ بيده لينزعه منها ونازعها إياه حتى أوجع الغلام وبكى يعني أصبح يتنازعان فيه وقال أنا أحق بابني منك فاختصما إلى أبي بكر فقضى لها به وقال يعني سيدنا, يعني سيدنا أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال ريحها وفراشها وحجرها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه حتى يشب ويختار لنفسه وهذا الأثر فيه ضعف لكن بمجموع الأثرين نرى أن له أصلا واضح فسيأتي إن شاء الله قوله حتى يختار يشب ويختار سنبين هذه المسألة بحول الله تبارك وتعالى طيب قال ثم الخالة ثم الأب الذي عليه جماهير أهل العلم حتى حكي الإجماع عليه أن الأب أقدم من الخالة أن الأب أقدم من الخالة فالأصل أن الأصل أن الحق به الأم خاصة والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال للمرأة؟ قال لها أنت أحق به ما لم تنكحي مفهومه أن أنك إذا نكحت رجع الحق لأبيه لأن الخصمينها هنا هما الأب والأم أما الخالة الخالة يعني بالنسبة للأب والأم هي أجنبية واضح؟ طبعا هي ليست أجنبية بإطلاق لكن بالنسبة للأب والأم اللذين كان سبب هذا الولد هي لا, لا علاقة لها بهذه المسألة فإذا الصحيح والله أعلم أن الأحق به الأم ثم الأب إذا كان النزاع بين الأب والأم ثم بعد ذلك ينتقل إلى الخالة أو إلى غيرها وها هنا تنازع العلماء نزاعا طويلا والمؤلف هنا اختار من بين هذا النزاع أن الحاكم يعين من قرابة الطفل من يكون صالحا لرعاية هذا الطفل وها هنا يعني حيث تنازعت وجهات النظر الذي عليه كثير من العلماء أنهم يقدمون الأم ثم قرابة الأم الأم ثم جدته من أمه ثم خالته ثم يعني النسوة من جهات الأم فإن الأصل في الحضانة أنها للنساء الأصل في الحضانة أنها للنساء، فإذا عدمت النساء أو تنازلنا عن حقوقهن أو تقاسنا عن القيام بهذه الحقوق انتقلت الرعاية إلى الرجال، أو إذا حصل النزاع بين رجال ونساء، ذا هنا يحصل ترتيب آخر، وإلا فالأصل أن الحضانة للنساء لما؟ لأن المرأة أحنى وأشفق أكثر رعاية وعطفا على الأطفال من الرجال. ولأن المرأة الأصل فيها أنها متفرغة لأمور البيت والتربية والأصل في الرجل أنه يخرج ويدخل وينتقل ويأتي بالمعاش والأرزاق واضح؟ فلذلك جعل الشارع الحكيم الأصل... وال... واستنبط العلماء من قوله... من قوله صلى الله عليه وآله وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي ومن قوله صلى الله عليه وآله وسلم هي لخالتها أن, ال... أن الحضانة الأصل فيها أنها للنساء لكن اختلفوا فيما بينهم كيفية ترتيب تنقل هذه الحقوق كيفية تنقل هذه الحقوق و شيخ الإسلام رحمه الله له يعني ضابط في هذه المسألة اختاره هو فقال رحمه الله كما في الاختيارات الفقهية التي جمعها تلميذه أو أحد أئمة الحنابلة وهو بدر الدين البعلي رحمه الله قال قال شيخ الإسلام لا حضانة إلا لرجل من العصبة أو لامرأة وارثة أو مذلية بعصبة أو بوارث فإن عدموا فالحاكم وتفسير هذا الكلام وشرحه أنه لا حضانة إلا لرجل إلا لرجل عصبة يعني أنه له حق في الميراث أو هو نفسه يورث واضح؟ له حق في الميراث أو هو نفسه يورث أو لمرأة وارثة، فإن النساء لا يعصب، إنما لهن فروض، فهل المرأة تكون وارثة؟ أو مدلي بعصب مدلية بعصبة أو بوارث وهما الجدات، فإذا كانت الجدة يعني مدلي يعني تلد ولا تلد عاصبا أو وارثا، فعندئذ كذلك لا حق في الحبنة كما نقول أم الأم، فإن أم الأم لا ترد. لكن ودلية بوارث وهي الأم واضح فهمتم معي هذه النقطة هذا ما قاله شيخ الإسلام وشيخ الإسلام خالف كثيرا من العلماء الذين يقولون إن الأصل في الحضانة لجهة الأم قال لأنه لا وجه لذلك فإن الأم نفسها ما كانت أحق بالأب إلا لأنها أنثى وإلا فالأصل قرابه الرجل أولى بحضانة ابنهم الذي ينسب إليهم من الأم التي لا ينسب إليها الطفل أو الولد لكن ها هنا نقطة ولعل الأئمة الذين قالوا بأن الحضانة في جهات الأم كالأم ثم أم الأم ثم الخالة ثم ترتيب معين لهم في ذلك رأوا أنه في العادة أقرباء الأم يكونون احنا على الأولاد من أقرباء الأب وهذا حقيقة يعني ملاحظ فتجد الشاب أو الشابة علاقتها بأخ... علاقتهم بأخوانهم أقوى من علاقتهم بأعمامهم هذا موجود ملاحظ فلذلك العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى لاحظوا هذه النقطة فجعلوا الحضانة ورعاية الأولاد غالما في جهة الأم وإن كان شيخ الإسلام رأى أن ذلك غير وجيه ولذلك قال قاعدة قال إذا تساوى الطرفان فجهة الأب دائما تغلب يعني مثلا عندنا عمة وخالة فإذا تقدم الخالة على العمة عند تقدم العمة على, تقدم العمة على الخالة عندنا عم وخال يقدم العم على الخال وهكذا لهذه الطريقة واضح وإنما قدمت الأم على الأب لكونها أنثى ولكونها أحن على الطفل وأرعى له. وعليه، ف الذي أريد أن أبينه هنا أنه لا يوجد نص شرعي معصوم يفيد يفيدنا حلا حاسما في هذا الخلاف بين العلماء وإنما هي مسألة اجتهادية والعلماء قاسوا وطردوا قياسهم فرأوا العلة يعني ما هي العلة بالضبط التي جعلت الأم أولا من الأبها هنا. فطردوا هذه العلة ولذلك اختلفت أقاويلهم فلذلك الذي اختاره المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ورجحه كما في هذا المختصر وكما في السير الجرار ورد على الأقوال الأخرى وقال إنها لا دليل عليها أصلاً لا من الكتاب ولا من السنة الذي رجحه هو أنه بعد الأم والأب والخالة يرجع الأمر إلى قاضي المسلمين وهو الحاكم بما أنزل الله عند إذن هو الذي يرى الذي تتوفر فيه الشروط اللازمة حيث يمكن أن يضع الولد عنده فيحضنه، فإذا الأمر يرجع إلى علة محسوسة ولا يرجع إلى ترتيب معين والعلة هي من سيكون أرفى وأحنى على الولد وأقوى بمصالحه، واضح؟ فهنا ينظر الحاكم في هذه المسألة، ولعل هذا القول يعني فيه وجهة كبيرة، لكن كما قلت لكم يعني. العلماء الذين اختصروا هذه المسائل وجعلوا ترتيب الحقوق ترتيبا معينا أرادوا من هذا الترتيب أن لا يرفع الأمر إلى القضاء إلا عند النزاع واضح؟ فإن الأصل أنه إذا لم تنكح الأم أو لم تتزوج تأخذ الولدهية من غير أن يرفع الأمر إلى القضاء يعني هذا أمر طبيعي جدا هكذا بالنصوص الشرعية متى يرفع الأمر إلى القضاء؟ عند النزاع واضح؟ يعني والله أعلم الأصل أن تقوم به النساء بالضبط نساء الأم أو نساء الأب الله أعلم الذي يميل إليه قلبي أن نساء الأم أحنى على الطفل وأرأف به من نساء الأب ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم ولم يقل العمة بمنزلة الأب ولا بمنزلة الأم لأن حقيقة الخالة تقوم بالأطفال وبرعايتهم وتهتم بشؤونهم أكثر من العمة والله أعلم طيب سؤال هل يسقط حق الأم بزواجها بإطلاق هل يسقط حق الأم بالزواج بإطلاق ها هنا للعلماء كلام في هذه المسألة والراجح من هذه الأقوال أن الأصل, الأصل أن الأمة إذا تزوجت سقط حقها في الحضانة هذا الأصل لكن إذا كانت الأم ستقوم بهذا الطفل أحسن قيام وكان الطفل إذا وضع عند غيرها مهما كان لن يقوم بحقه وتضيع حقوقه وسيضيع مستقبله فعندئذ الذي قاله ابن القيم رحمه الله كما في زاد المعاد قال الذي تقتضيه أصول الشريعة أن الأمة تحتفظ به وإن كانت متزوجة أن الأمة تحتفظ به وإن كانت متزوجة قال والشريعة لا تحتمل غير هذا وأيدها أيضا بأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فرق بين أم وابنها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة أو كما قال صلى الله عليه وسلم هناك آثار في هذا المعنى عديدة واضح؟ وهذا النبي صلى الله عليه وسلم في البهائم فنهيك في, في الإنسان واضح؟ طيب إذا الأمر ليس على إطلاقه وأيضا فإن الإمام أحمد رحمه الله له وجه في مذهبه أن الأمة تسقط حضانتها عن ابنها أما عن بنتها لا تسقط حضانتها وإن تزوجت هذا وجه عند الإمام أحمد وأيضا الذي ذهب إليه الإمام أحمد في قول من أقاويله وهو المشهور من مذهبه وهو أيضا قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله أو وهو قول في مذهبه رحمه الله تبارك وتعالى أن زوج الأم إذا كان قريبا الطفل فأيضا لا تسقط حضارة تسقط حضارة الأمي عن البنت أو عن الطفل وتوجيه هذا ودليله هو من حديث جعفر بن أبي طالب حديث بنت حمزة رضي الله تبارك وتعالى عنه أجمعين كما هو واضح فإن العلة اختلف العلماء لماذا لماذا احتضنها جعفر ولم يحتضنها علي ولا زيد فمن من قال لأن جعفرا تزوج خالة البنت فإذن إذن الخالةها هنا هي متزوجة من قريب للطفل وكون الأم أو الخالة متزوجة من قريب من الطفل لا يسقط حضانتها عند هؤلاء والقول الثالث وهو الراجح وهو الذي صححه ابن القيم رحمه الله وقال وهو الصحيح وهذا القول هو قول الشافعية رحمه الله تبارك وتعالى هذا القول هو أنه إذا رضي الزوج مهما كان بحضانة البنت وكان متحمسا لهذه المسألة راضيا بها منشرح الصدر بها فلا تسقط حضانة الأم عن هذه عن هذا الطفل، عن هذا الطفل، واضح؟ وهذا هو الواضح، وهو العلة الحقيقية والله عالم في حديث الخالة بمنزلة الأم، فإنه أعطاها لجعفر ابن أبي طالب وعللها بأن خالتها بمنزلة أمها، وعليه وعليه فإن الأم أو الخالة لأن العلة تواحدة. إذا تزوجت من رجل سواء كان قريبا للبنت أو كان راضيا متحمسا للطفل يعني بشكل عام أو كان متحمسا لحضانتها فعندئذ لا تسقط لا يسقط حقها في الحضانة والله أعلم هذا يعني أرجح الأقوال في هذه المسألة وهو يعني حال للنزاع بين العلماء في هذه النقطة هنا يتبادر إلى الذهن سؤال ما هي شروط الحاضن هذا الذي سيحضن ما هي شروطه؟ الواجبة ما هي الشرط الواجب توفرها فيه فالشرط الأول العقل لأن المجنون مرفوع التكليف ولأنه يعني العلة في وضع الطفل عنده أنه سيقوم بمصالحه فالمجنون يستحيل أن يقوم بمصالح المسألة الثانية الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه فبين النبي صلى الله عليه وسلم تأثير الآباء على الأبناء فإذا المربي, المربي تأثيره كبير على أقول المربي تأثيره كبير على من يربيه فمهما لقنه تلقن فإذا لقنه الكفر والشرك بالله عز وجل بقي والعياذ بالله على الشرك والكفر وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه وعليه فالأصل في المسلمين أي يحاولوا تربية أو أي يربو أولاده مع الإسلام وإلا فإذا أعطى أبنائهم للكفار اللي يربوهم كما يسمع المجرمون في عصرنا حيث تأتي حملات التنصير أو تأتي الكنيسة الفلانية، فيعطونها أو أبناء المسلمين ويتماهم لتربيهم الكنيسة على الشرك، وهذا حدث كثيرا في هذه البلاد، وحدث عندما يعني قبل سنوات بعد زلزال أقدير المشهور، فإن المجرمين أعطوا أبناء المسلمين للنصارى ليربوهم على الشرك والكفر بالله عز وجل، وهذه طامة وصيبة، أصل الله عز وجل سرمت ولا منها. إذن الإسلام شرط في الحاضن سواء كان رجلا أم رعا واشترط بعض العلماء العدالة بأن يكون الحاضن أما كان أبا أم, أم خالة عدلا والعدالة ضد الفسق وهذا الشرط فيه نظر كبير ورده العديد من العلماء ومنهم المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى كما في السيل الجرار وابن القيم شن على من قال بهذا الشرط وقال ما زال أبناء المسلمين يوضعون عند من لا, يعتد لا يعدوا عدلا يعني الفساق في الفساق أغلب الأمة قال فإذا اشترطنا هذا الشرط عطلنا كثيرا من المصالح وكلفنا الأمة ما رطاقة لها به لأنه بعد ذلك سينتقل الحق لمن للحكومة هي التي سترعى هؤلاء الأطفال والحكومة لا يمكنها أن ترعى كل, أطفال كل الأطفال وتقوم مصالحهم هي بذاتها ونفسها واضح؟ وعليه فإنه لا تشترط العدالة إنما يشترط الإسلام فقط واضح طيب <تصفيق> رابعا الإقامة يعني أن الأب أن الأم إذا كانت غير مقيمة في البلد التي فيها الأب أو التي نشأ الطفل فيها فعندئذ يسقط حقه في الحضان والحقيقة أنه يعني لا نص في هذه المسألة وإنما الراجح والله أعلم أن الأمر يرجع إلى مصلحة الولد فإذا كان الولد السفر والتنقل سيضيع عليه مصالحه إذن هذا الشرط شرط معتبر وإلا فإن الشرط إذا فإن الإقامة أو السفر إذا كان كان سيان سيين يعني لا تأثير للسفر على حضانة الطفل فلا حرج إن شاء الله وتعالى في هذه المسألة إذا الأمر كله يرجع إلى علة واحدة وهي مصلحة الطفل واضح؟ هذه اربطوها في أذهانكم. خامسا الخلو من الزوج كما قال صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي على التفصيل الذي ذكرناه. سادساً الخلو من الأمراض الخطيرة التي تمنع الحاضن المربي من القيام بواجب الطفل أو التي قد تنقل هذا المرض الخطير إلى الطفل نفسه، فإذا هنا هذا مما يمنع حضانة الطفل واضح؟ طيب. وبعد بلوغ سن الاستقلال يخير الصبي بين أبيه وأمه. هنا مسألة التخير هذه مسألة التخير هذه جاءت نصوص صريحة فيها وحكم بها الصحابة ولا يعلم لهم مخالف في هذه المسألة إنما حدث الخلاف بعد ذلك كما قال ابن القيم رحمه الله في هذا المعنى. ودليلها ما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن وصحاح الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه وفي رواية أن امرأة جاءت فقالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة يعني وقد نفعني يعني أن ابني وصل لدرجة أنه أخذني إلى البئر وأرجعني أنه أصبح يعني غلاما يافعا يعرف ويفهم ويأخذ أمه ويأتي بها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استهما عليه يعني اقترع عليه القرآن قال زوجها من يحاقني في ولدي يعني من يستحق ولدي أكثر مني فقال صلى الله عليه وآله وسلم هذا أبوك وهذه أمك فاخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به وهذا الحديث رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان وابن القطان وحديث التخير غير غير هذه الحديث عديدة وفي بعضها مقال لكن جملته أفاد أن التخير سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم فمتى يكون التخير الذي عليه كثير من العلماء أن التخير يكون بعد سبع سنوات وهو سن التميز ولعلهم أخذوا هذا الحكم من قول النبي صلى الله عليه وسلم اضربوهم عليها لسبع سنين مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر فإذا جعل مناطة يعني جعل سن سبع سنوات سن يؤمر فيه الأطفال بالصلاة فكان هذا السن دالا على أن الولد في هذه السن بدأ يعي ويفهم فعند ها هنا الحاكم المسلم يخير الولد بين أبيه وأميه في هذه المرحلة ويقول له تريد أباك أم أمك فيأتي بهما أمامه فإذا ذهب لأمي فأم تكفله وإذا ذهب لوالدي فأبوه يكفله طيب, طيب بعض العلماء ناقش قال هل هذا للذكر والأنثى معا وبعضهم قال لا بعد سبع سنوات الولد يبقى مع أبيه والبنت تبقى مع أمها لما لأن الأمة تعرف شؤون النساء أكثر من الأب وتهتم بابنتها أكثر من الأب ولأن الولد وهو الغلام أبوه سيعرف مصالحه أكثر من الأم في هذا السن وبعضهم قال التخير صحيح للغلام دون الجارية دون الشاب قالوا لأن الأصل الأصل لأن الأصل في طبعا التخيير التخيير إذا وصلنا إلى السن إذا هذا السن إذا أراد مرة أخرى أن يختار والده أو أمه مرة أخرى فلاه الحق في ذلك فإذا يبقى بين أبيه وأمه كلما أراد أن يذهب إلى أحدهما ذهب إليه واضح؟ فهل هذا الحكم بالنسبة للبنت يصلح كما يصلح للولد الأصل في البنت أن تكون مستورة متحجبة يقوم على رعايتها شخص واحد أعرف بقيمتها والمثل عندنا يقول إذا كثرت الأياد على الطبيق احترق إذا كثرت الأياد على الطبيق احترق صح ولا لا فإذا الأم تقول وهو وبدها يقوم بها وما تمشي عند باواية ما راكت تصلى فيها وبعد ذلك البنت تلعب وتجلي خاصة في هذا السن تسعة عشر أحد عشر بدأت تبلغ بدأت تطلع عينها إلى الأمور تفسد البنت وذهبت مصلحتها إذا الأصل أن البنت تبقى عند أحدهما وها هنا نقول هل تبقى عند الأب أم الأم ها هنا الاجتهاد يكون فإذا كانت الأم أرعى لها وأكثر اهتمام المصائحة فالأم أو إذا كان الأب فالاب يعني على حسب طيب إذا اختار الولد أباه أو أمه تشهيا وكان اختياره هذا اختيارا فاسدا فها هنا يعني مثلا اختار أبا لأن أباه لا يهتم بكونه يذهب إلى المدرسة أم لا يذهب لأن أباه يترك له حرية اللعب والصياعة لأن أباه لا يهتم به ونفر من أمه لأنها تضربه وتصرخ عليه لكي يذهب إلى الكتاب ويحفظ ويدرس ولأنها تأمره بالدراسة دائما ولأنها دوما تأخذه عند العلماء فها هنا لا يبقى مع من هو أصلح له كما قضى به العديد من قضاة المسلمين واضح؟ لأن بعض قضاة المسلمين سأل قال للغلام ما الذي ما الذي حملك على أن تذهب إلى والدك؟ قال أمي تأخذني للكتاب والفقه وال والمدرس يضربني وأبي يتركني ألعب. قال يا زياد أجر جالي مك واضح؟ ها هنا العلة كلها في من يقوم بحق. لكن إذا تساوايا وحصل الاختيار فإن إذا من اختار منهما يعني يختاره يعني يختار من يشتهيه ويحبه. واضح والله آلم والحمد لله وصل الله على رسول الله هنا طيب فإن لم يوجد أكثله من كان له في كفالة مصلحة يرجع الأمر إلى الحكومة وترى من هو أصلح للحكومة طبعا يرجع الأمر إلى الحكومة الإسلامية الحاكمة بما أنزل الله عندئذ ترى من هو أصلح لهذا الطفل وأرعى لمصالحه وهذا آخر باب الطلاق والحمد لله وصلى الله وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه التبع وده وعلكم لاحظتم معاشر الإخوة والأخوات كيف أن أحكام الله عز وجل هي من أحسن الأحكام وأفضلها ولا يستفيد الواحد منكم أخوة الأحبة إلا بعد مراجعة هذه الدروس والنظر فيما ذكره العلماء بعد ذلك وكلامهم والتوسع في هذه الأمور فيعرف حين إذن سعة هذه الشريعة وفضلها وعظمتها على الشرائع الجاهلية والأنظمة والقوانين الطاغوتية فالحمد لله الذي هدان لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ومن أراد أن يزيد معلومات أو يستدرك أو يسأل فليتفضل مشكورا Għajva, kutlak id-għalam, juri l-għabol, a t-ntakil bada d-għalik, li mennhum lire l-kħala? M-għam, m-għam, m-għam, m-għam, m-għam, m نعم نعم لأنه الأصل في القرون الثلاثة الفاضلة كان القضاء يحكمون باجتهادهم وكان يعني قضاءهم يعتبر حكما يقيد يعني يقال قضى به فلان قضى به فلان فيعد هذا يعني خلافا من الخلاف الفقهي المعتبر لكن بعد ذلك أصبح كل أصحاب كل صاحب مذهب يقضي بالذهبي وخلاص فهنا كلام طويل عند العلماء هل يجوز للمرأة يقضي تقليدا طبعا الراجح أنه لا يجوز أم ضوابط عند العلماء الله عز لكن لا شك إنه هذا التقليد من من الفساد الذي حدث بعد القرون الفاضلة الله عز وجل خلا أيوة وقلنا إذا اختلعت المرأة من الرجل تعتد بحيضة على القول الصحيح هذه عدة وليس للرجل حق أن يرجعها لأن هذا ليس طلاق رجعيا بل هذا فسخ للنكاح نعم إذا أرادت هي أن ترجع إذا أرادت أن ترجع لها, حق لها الحق في ذلك لا تحتسب طلقة لا إذا لكن إذا انتهت لا اذا تحت عدتها خص الزواج الجديد جديد اه جديد, جديد, جديد تفسخ النكاح لا هو لا مع لا ما هو اللي بغي يدي راه داير ترجع له لا أعلم إذا أريد ترجع له في الدارة بقى في الدارة لا الحق في ذلك آه. وإن هو عند كثير من العلماء أو تانية طلاق طلاق فما حده في الدارة تقدر ترجع له في الدارة وكيف يكون هذا؟ دخل بها الأصل أنه إذا دخل بها تعتده كمثيلتها دخل بها تعتده كمثيلتها آه، ولا علاقة لها المهم إنه دخل بها لأنه قد تحمل وهي غير مفروضة. والله كثير من المذاهب يقولون إذا أسدل الستار ولمسها خلاص كل الحقوق تعتبر لأنه يأخذون بالمظنّ ماشي بالمأينّ، مجرد إسدال الستار وبعد ذلك صافي هذا الأصل إنه خذ لمسها. وقضى حاجته منه واضح لكن متى هذا الحكم يكون واضحا يعني لا تثبت الحقوق كما تثبت بعد الدخول مثلا اكتب عليه عقد عليه العقد لكنه ما زالت لم تذهب إلى بيته فهنا إذا مات إذا مات أو طلق أو كذا ما كان لا يدلوالو إلى آخر الأحكام الشرعية زنا ابن زنا ما وش رح اللقيط تقول الدولة الله عالم ما نافذ قضية الله هذا له حكم لقيط تكسب قلت لك إنه كين يوجد أحاديث في هذه النقطة أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه المسلم وأمه الكافرة فهنا يعني أشكل هذا الحديث على العلماء يعني كيف خيره بين أبي المسلم وأمه الكافرة معناه أنه سيذهب قد يعني قد يفترض أنه يذهب إلى أمه الكافرة فينشأ كافرا ونحن قلنا إن الحضارة فجوابان عن هذا هذا الحديث الجواب الأول أن الحديث ضعيف لأن كثيرا من العلماء ضعفوه وتكلموا في إسناده الجواب الثاني أن نبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الطفل ذاهبا قال اللهم مهديه فذهب إلى أبيه فقال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى قال وفيه دليل على أن الله عز وجل أراد أن يكون الحكم الشرعي أن الحضانة للمسلم لا للكافر والله أعمل ولعل راجح أن الحديث ضائم هو الحديث حصنه العديد من العلماء وسنده قابل للتحسين لكن لكن الحديث الحسن آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ� هو حسن بالنسبة لاجتهاد ذلك الحافظ أو الإمام لكن فيه ضعف ولذلك العلماء لما كانوا يقولون ضعيف الحديث أحب إلينا من الرأي كقول الإمام أحمد وغيره قال ابن القيم في ألام موقعين وأحمد وغيره عندما يقولون ضعيف الحديث أحب إلينا من الرأي إنما يقصدون الضعيف المعمول به وهو الحسن في من بعدهم هو الحسن في من بعدهم فيعني هذا الحديث له ضعيف والله يعلم يعني هو بين الضعف والحسن فهذه الأصول التي نتكلم عنها وهي أنه يستحيل يعني لا يعقل أن الشارع الحكيم يبعث أولاد المسلمين لأن يتربوا على يد الكافرين تدل على هذه الأصول تدل على أن هذا الحديث ضعيف والله يعلم